الله الله بديع الزمان وبدر الظلام امير الانام وما الغمام بديع الزمان وبدر الظلام امير الانام وما الغمام لذيال زماني وبلى الظلامي امنعني انامي وما هي غمر دعاء الخليل وابرؤلاني واهدي الساكنين يدري السلامين دعاء الخليل ودعى الهدي والنبي سلامين يدريس سلامين احبباك ربي فصلى عليك عليك الصلاه واذكر السلامين احبباك ربي فصلى عليك عليك الصلاه واذكر السلامين نبي سولا السلام ويامورثل رحمه للانا مين يسولا السلام ومثلك رب تلد الامهات ولو عاش كل فتى الف عام ومثلهك لا تلد ولو عاش كل فتى الف عام ومثلهك لا تلد ولو عاش كل فتى ألف عام ومثلك لتهد الأمهات ولو عاش كل فتى ولو عاش كله فتى صلى الله عليك وسلم يا إمام الأولياء ختام الأنبياء جهادك في الأراضي أسمى جهاده نصرت به الحق يوم السداد وأعليت صرح الهدى والرشاد فأنت الأمين وأنت الإمام وأعليت صرح الهدى والرشاد فأنت الأمين وأنت جهادك في الأرض أسمى جهادي نصد تاريخ الحق ويوم السداب وأليت صرح الهدى والرشاد فأنت الأمين وأنت الإمام فأنت الأمين وأنت, الأمين وأنت, وأنت, وأنت الإمام أدرى الظلام أمير الأنام وما الغمام بديع الزمن وأدرى الظلام أمير الأنام وما الغمام دعاء الخرير وبرء العليل وهدي السبيل لدار السلام وهادي السالم لدار السلام